أيها الأحبات في الله هذا هو اللقاء السابع من لقاءات تفسير القرآن الكريم وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذا هو أول لقاء حقيقي في التفسير لأن كل لقاءات الستة السابقة كانت مقدمة عن القرآن عن أهمية القرآن ومعنى التفسير ومعنى القرآن الكريم ولماذا نزل القرآن الكريم مفرقاً على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفنا على أوجه الإعجاز في القرآن الكريم تعرفنا على الإعجاز العلمي والبياني والتشريعي والغيبي إلى آخره من هذه الأوجه ثم الآن وصلنا بفضل الله إلى بداية التفسير وقبل أن نفسر صورة الفاتحة سنبدأ في تفسير الاستعاذة اولا ثم البسملة الاستعاذة اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم الأول حنفسر الاستعاذة وقبل ما نفسر عايز أذكركم بمنهجنا اللي قلناه في التفسير نحن سنفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد فنفسره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحبيب المصطفى فإن لم نجد فسنفسر القرآن بقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإن لم نجد فسنذهب إلى اللغة العربية ونرى ماذا يقول أهل اللغة في معنى هذه الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا هو منهجنا في التفسير إن شاء الله طيب نبدأ على بركة الله في تفسير الاستعاذة الاستعاذة يعني ايه الاستعاذة زي ما قلت الاستعاذة معناها اننا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اننا اقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده معنى الاستعاذة طيب تعالوا كده نمسك الموضوع كلمة كلمة ولفظ لفظ بالراحة كده وعلى مهلنا خالص وبدون استعجال طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله طبعا كلمة الله إن شاء الله سنرجئها سنرجئ تفسيرها ومعناها حينما نفسر البسمله لأن هذا يعني أنا شاف ان ده مكانها الأنسب لكن هنا إن شاء الله هنعرج عليها يعني سريعا كده باختصار شديد طيب أعوذ أول كلمة أعوذ الكلمة الاستعاذة اسمها إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه هي الجملة طيب أول كلمة فيها أعوذ يعني إيه ما معنى الاستعاذة الاستعاذة هي الاستجارة والاحتماء والتحصن بشيء واللجوء إليه تاني كده تاني أيوة الاستعاذة هي الاستجارة والالتجاء والتحصن بشيء والاحتماء به طيب لو طبقنا هذا المعنى على كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى معناها الاستعاذة يعني أنا أحتمي بالله وأعتصم بالله وألتجئ إلى الله وأستجير بالله من الشيطان الرجيم أنا أطلب من الله الحماية من الشيطان الرجيم أنا أتحصن بربي من الشيطان الرجيم هذا هو معنى الاستعاذة باختصار شديد أيها الأحبة الكرام طيب يبقى أعوذ يعني إيه أحتمي أو ألجأ أو أستجير أو أحتمي أو أتحصن أو اعتصم ده معنى كلمة أعوزه إحنا لما لما تشوف النهاردة كده واحد يكون راح يقدم على وظيفة معينة والوظيفة دي ما حدش بيخشها يعني أي حد ما بيخشش الوظيفة دي إلا من عيلة القوم واحد يروح فقالوا له مش هتدخل يلوم لا أنا هدخل أنا متطمن إن هدخل ليه يلوم أنا معايا وصتي فلان أنا أعرف فلان مشغل في المكان ده هو اللي هيشغلني ااا طيب أنت بتحتمي بفلان وبتلجأ إلى فلان طيب هنا الاستعاذة أنا ألجأه إلى الله وأستعيذ بالله يعني أحتمي بالله من الشيطان الرجيم ليه يا أخوان لأن الشيطان هو عدونا مش كده ولا إيه الشيطان هو عدونا والشيطان نحن لا نراه ولكن الشيطان يرانا طيب عدو مش شايفك عدو يشوفك وانت مش شايفه ازاي تحمي نفسك منه اذا تلجأ الى من تلجأ الى من يراك ويراه ويحميك منه وهو الله سبحانه وتعالى لان احنا لبدأنا بتفسير الاستعاذة قال ربك في كتابه الكريم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طيب إذن فنحن قبل بداية قراءتنا للقرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يحسن يذ... الشيطان يعني ينسينا القرآن أو يجعلنا نتعب ونئس ونترك قراءة القرآن سريعا أيها الأحبة الكرام إذا فنحن نلجأ إلى الله ونحتمي بالله ونتحصن بالله من من؟ من عدونا الشيطان الرجيم عرفنا يعني أي معنى الاستعاذة؟ طيب هذه معنى ده معنى كلمة إيه أعوذ طيب بالله طبعا إحنا عرفنا بالله أنا بس بحتمي أو بتحصن بالله سبحانه وتعالى من إيه من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم وكلمة الله لفظ يعني ده اسم علم يدل على الإله على الله سبحانه وتعالى المعبود الواحد لا شريك له وإن شاء الله هنقف بالتفصيل مع كلمه الله يا سلام والله هنقف جميله جدا وقفه ايمانيه كمان تفسيريه ايمانيه ان شاء الله سبحانه وتعالى مع الله لما نفسر البسمله في الأسبوع القادم إن احيان الله سبحانه وتعالى طيب اذا احنا قلنا كده اعوذ تكلمنا عن معناها بالله تكلمنا عن معناها من ايه انا بحتمي وبتحصن بالله من ايه بقى من الشيطان من الشيطان اه من الشيطان يعني ايه شيطان يعني ايه كلمه شيطان اه الشيطان ماخوذ ماخوذ من كلمه شطن شطن يعني ايه شطنه شطنه يعني بعده ابتعده إذا هنا متخذ من شطنة يعني بعد عن الخير وابتعد عن الخير وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى شطنة يعني ايه؟ يعني بعد أو ابتعد خلاص كده؟ والشيطان هو شديد الابتعاد وشديد التمرد وفي قول تاني لأحد العلماء لك ايه؟ الشيطان مأخوذ من كلمة شاطة يشيط يعني ايه؟ شاط يشيط يعني هاج وأحرق مش مرحظين أن هاجة وأحرق دي أريبة من المادة التي خلق منها الشيطان كما أخبرنا ربنا أن الشيطان خلق من نار مش كده ولا إيه يبقى شاطة يعني هاجة وأحرق يبقى ده كل معاني للشيطان معنى كلمة الشيطان يقول شطنا شطنا يعني بعدة وابتعدة عن الخير وإيه كمان وشطنة يعني الشيطان مأخوذ من شاطة يشيط يعني هاج وايه وأحرق ده معنى كلمة إيه كلمة الشيطان إذا الشيطان هو إيه هو كله بعيد عن رحمة الله عن الخير من الجن الشيطان ما, ما هو جنس الشيطان الشيطان من الجن وللأسف الشديد في قول باطل لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني بيقولك أن عبد الله بن عباس قال إن الشيطان كان توص الملائكة وما يوجد موضع شبر من من السماء إلا وللشيطان أو لإبليس فيها سجدة طبعا ده كلام غلط جدا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه لأن القرآن لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الشيطان من الجن. قال ربك سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآيات. وبعد كده وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لما قال إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه آه. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بعرفنا أن إبليس من إيه؟ من الجن من الجن أنت من البشر من الإنس وإبليس من الجن خلاص كده؟ طيب إذن احنا بقى مش عايزين نخش بقى في ايه دا ابليس ده كان طوّص الملائكة ده كان مش عارف ايه لا ده كان ده كان ده كان لا نقول أن عقيدتنا الإسلامية تقول أن ابليس هذا من الجن وإبليس هذا كان مجتهد في العبادة كان من الجن ومجتهد في العبادة ولكن الله لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم وأمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا أن يسجد لآدم فأبى ابليس رفض إبليس واستكبر ولم يسجد لآدم رفض أمر الله سبحانه وتعالى فمن هنا أصبح شيطان أصبح بعيدا عن الخير وبعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن رضوان الله وجنة الله سبحانه وتعالى أصبح بعيدا عن الجنان طيب إذن إذن إحنا قلنا أن الشيطان هو من الجن عشان بس ما حدش بقى يقول لك الشيطان مش عارف من الملائكه والشيطان مش عارف منين لا ويقعدوا يفرقوا ما بين الجن والشياطين الشياطين هم الجن ولكن الجن فيهم الصالحين وفيهم اللي لا وهنشوف دلوقتي لسه هنشوف فيما بعد اذا الشيطان من الايه من الجن خلاص والجن خلق من ايه من نار طيب يبقى ده معنى كلمه الشيطان احنا قلنا كلمه اعوذ وقلنا كلمه بالله من الشيطان وضحنا معنى كلمة eigentlich الشيطان طيب فاضل الكلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ايه الرجيم يعني ايه كلمة الرجيم الرجيم يعني الملعون والملعون يعني المطروض من رحمة الله هي يعني ايه اللعنة اللعنة هي الطرض من رحمة الله سبحانه وتعالى شوف ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى بيقول ايه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين يعني إئلاءك يلعنهم الله يلعنهم الله يعني يطردهم من رحمته الذين كفروا وماتوا هم كفار الله سبحانه وتعالى يلعنهم يعني إيه يلعنهم يعني يطردهم من رحمته ولذلك أنا لا أحب أن مسلم يشتم أخاه المسلم ويالعنه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى اللعنة الطرد من رحمة إيه؟ من رحمة الله كلمة الرجيم يعني الملعون والملعون يعني المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وهنا من المطرود من رحمة الله في الاستعاذة من المطرود الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرجو أن الأمر يكون واضح إلى الآن ويعني أرجو أن الأمر يكون سهلا إلى الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى وأي سؤال أو استفسار أو أي شيء غامض إن شاء الله بعد الدرس نحن في انتظار الأسئلة طيب يبقى إحنا بنقول قلناه أعوذ يعني أحتمي وألتجأ وتحصن بالله يعني أتحصن بالله من الشيطان ها أنا أتحصن بالله وأحتمي بالله من الشيطان الرجيم الملعون المطروض من رحمة الله سبحانه وتعالى وعرفنا أن الشيطان من الجن وعرفنا أن الشيطان مادته زي ما قلنا من الجن طيب إبليس هذا اسم الشيطان المقصود اللي هو الملعون المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وإذ, قال وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا مين إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين طيب هنا بقى هنقف واقف مع الاستعاذة وفضل الاستعاذة لازم بقى ناخد حتى دعوية كده وحتى فائدة كده مع التفسير يعني فضل الاستعاذة أنا لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه فضلها وهتفدني في إيه وإزاي أحمي من الشيطان الرجيم طرق الحماية من الشيطان الرجيم التخلص من كيد الشيطان الرجيم حنقول ودلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى عشان نوضح الحكاية دي في فضل الاستعاذة فكر معايا كده الشيطان عدوك الإي إنسان في الدنيا يناس له له نوعان من الأعداء عدو ظاهر وعدو باطن أما العدو الظاهر فهو اللي انت عارفه اللي هو من الإنس من جنسك أنت يعني اللي انت عارفه من الإنس من البشر وده يمكن إيه يمكن إننا يعني يمكن إننا أقاومه أنا شايفه وقدامي أعرف حربه بقى إيه زي ما أنا عايز طيب ده أعرف حربه بقى إما بالإحسان إليه لأن ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه لما ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يبقى من اسلحه دفع العداوة بتاعت الإنس الإحسان إليهم وحسن الصنيع معهم ومعاملتهم بالحسن لعلهم يهتدون ها؟ أو أن أنا أرد عدو أرد عدوه عدوان هذا الإنسان واحد بيعتدي علي أنا وهجمه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يبقى كل دي أسلحة ليه الإنسان عدوي ده أنا شايفه وعرفه كويس قوي. ده النوع الأول من الأعداء اللي هو الأعداء الظاهرة هناك النوع الثاني الأعداء الباطنة مثل النفس والشيطان نحن دلوقتي بنتكلم عن الشيطان عدو باطن هو عدوي ربنا قال كده قال لي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مش كده قال لي صريحة طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن الشيطان وذريته يعني هم دول أعداء الشيطان ده عدو لينا ربك سبحانه وتعالى بيقول كده طيب إذن, إذن هذا عدونا لكننا لا نراه طب عدو أنا مش شايفه أحاربه إزاي أحارب العدو ده إزاي هنا تأتي فضل الاستعاذة زي ما هنشوف دلوقتي عدو بيحاربني وعايز يبعدني عن ربنا وأقسم بعزه الله سبحانه وتعالى أنه سيحاول س سيسعى جاهدا أن هو يبعد آدم وذريته وذريت آدم بالتحديد عن الجنة ويدخلهم النار أقسم بعزه بعزه الله سبحانه وتعالى كده ولا إيه؟ يبقى عدوي ولا لا عدوك ولا لا طب عدونا مش شايفينه هنحاربه ازاي احد الاسلحه الاستعاذ زي ما هوضح لك بالتفصيل بعد كده طيب يبقى ده عدو اللي انا مش شايفه احاربه بالايه احاربه بالاستعاذ احاربه بالايه بالاستعاذة. طيب لما ربنا قال ايه يعني ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين طب انا احاربه ازاي تعال بقى كده اول طريقه لمحاربة الشيطان يلا ها ركز معي بقى أول طريقة لمحاربة الشيطان الايه الاستعانة بالله والاستعاذة بالله يعني الاحتماء بالله واللجوء إلى الله والتحصن بالله من هذا الشيطان لما جاء, لما جاء شيخ يعلم تلميذه شيخ يعلم تلميذه بيقول له ايه إذا كنت تمشي بالليل ومررت أمام مكان فيه غنم وهذا المكان اللي فيه غنم فيه كلب فيه أي فيه كلب يحرص يحرص الغنم ونبحك هذا الكلب فماذا تفعل فقالت التلميذ لشيخه يعني أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي فقال شيخه طيب وإن بحك مرة أخرى قال أدفعه ما استطعت قال الشيخ وإن بحك الثالثة قال التلميذ أدفعه ما استطعت فقال الشيخ لتلميذه هذا أمر يطول استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلب الغنم واستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان يا استوعبت دي هنا بقى عرفت معنى الاستعاذة قال له إيه قال له استعن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلب الغنم واستعن بالله يرد عنك كيد الشيطان أيوة هو ده يبقى أول, أول سلاح ها لازم, إيه لازم نستعين بالله سبحانه وتعالى عشان يعيننا على هزيمة هذا العدو الذي لا نراه هو شايفنا بس احنا مش شايفينه يبقى نحاربه نحاربه بمن يرانا ويراه ومن يرانا ويراه هو الله القوي الجبار المقتدر القدير المتحكم في كل شيء إذا أنا حينما أحارب الشيطان أول حاجة أعملها إيه ألجأ إلى الله وأستعين بالله وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون ذلك اولا بالإكثار من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما الشيطان كلما الشيطان يوسوس لك أكثر من الاستعاذة كتير قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل قررها كتير جدا ألف ألفين تلاتة وانت ماشي يعني على طول لا تمل من هذا حتى يذهب عنك إيه وسوسة الشيطان إذا ده أول سلاح طيب ثاني سلاح لمهاجمة الشيطان ها الذكر الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى لأن تعالى اديلك خصية من خصائص عدوك ادهلنا ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يخنس من صفات الشيطان أنه يخنس يعني ايه يخنص يعني يضعف ضعيف. إن الشيطان إن كيد الشيطان كان ايه ضعيف؟ الشيطان كيده ضعيف جدا ويخنس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس إيه؟ الخناس من شر الوسواس الخناس إذن من شر الوسواس الخناس يعني ايه يعني الذي يخنس ويضعف الذي يخنس وإيه ويضعف. طيب كيف يخنس الشيطان ويضعف بذكر الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ماذا قال؟ من شر الوسواس الخناس. وقال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يزال الشيطان جاثم على قلب ابن ادم الشيطان قعد على قلبك فإذا ما ذكرت الله خنس خنس يعني ايه خنس يعني ضعف وابتعد وسابك وجري وهرب كمان خلاص يبقى ايه يبقى أول طريقة من طرق الحماية من الشيطان كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم الطريقة الثانية الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقول لا إله إلا الله كل ده يبعد الشيطان عنك تماما تماما تماما لأنه يعلم أنك في حصن حصين من الله سبحانه وتعالى الطريقة الثالثة الحماية من الشيطان ها أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم آه تعال أعيشك مع ذكر من أذكار النوم جميل جدا لك قد إيه أنت تحتمي بالله من الشيطان الرجيم في ذكر من أذكار النوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلجأ إلى فراشك تقول إيه اللهم إني الجئت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت تاني الدعاء أنا هقول نصه وبعد كده هشرحه اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اشبعنا الدعاء ده بقوله وأنا رايح نام ليه أقول لك ليه مش أنت عدوك الشيطان ولما أنت بتكون صاحي بتذكر ربك وبتستعيذ بالله من الشيطان فيبعد عنك طب أنت دلوقتي هتنام ممكن يجيلك وانت نايم يبقى تعمل ايه تقول هذا الدعاء اللهم اني وجهت وجهي اليك يا رب وجهي نحيتك اهو يا رب انا مستسلم لك وجهي نحيتك والجأت ظهري اليك يا رب ظهري انا هاضعه هحطه على الفراش وهسلمهه لك ويا ربي دائما العدو يغتال يغتال من يريده من الخلف لو غفل أنا هكون نايم هكون غافل فبالتالي لما أكون نايم وأكون غافل دي فرصة الشيطان إنه يغتالني ويهزمني يا ربي أنا ألجأت ظهري إليك يا عرفت معنى الدعاء ده قبل النوم بتسيبه ليه ما تسيبهوش بقى قوله أنا تعاملته قوله مرتين عشان تحفظه ممكن أقوله ثالثا إن شاء الله تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تكرار الموعظة ثلاث مرات يبقى إذاً بقول لرب يا رب عدوي من الممكن أن يغتالني من ظهري وأنا نائم لأنني سأكون غافلا عنه فأنا الجئت ظهري إليك يا رب وإيه وفوضت امري إليك الله على طعم الاستسلام لله أنا هنام يا رب اديتك وجهي واديتك ظهري وفوضت امري إليك يا رب احميني بأ أنت من الشياطين ومن الجن ومن الهوام ومن السبع ومن كل شيء يا رب اه إيه رهبة ورغبة إليك بحبك يا رب ها فلا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اسمع آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اه لما تقول هذا الدعاء يظل عليك حافظا من الله حتى تصبح طيب ليه ما أقولش أنا الدعاء ده يبقى إذن أذك أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم تحميك من الشياطين ومن الكوابيس ومن الجن ومن التلبس ومن المس ومن الكلام ده كله آه طيب إذن إحنا قلنا هو أسلحة مقاومة الشيطان إيه أول حاجة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة بالله على هذا الشيطان على هذا العدو نمرة اثنين كسرة الذكر المطلق تسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والكلام ده نمرة ثلاثة إيه نمرة ثلاثة ها المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والكلام ده كل الأذكار السابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخروج من المنزل ذكر الدخول ذكر الجماع ذكر الجماع ده يعني سبحان الله العظيم بيبعد الشيطان عن الولد التي س الذي سينجبه الرجل من زوجته إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت ما رزقتنا إذا كل هذه أشياء تحمينا من الشيطان الرجيم طب إيه كمان يحمينا من الشيطان الرجيم إيه كمان هم وفضل الاستعاذة تعالى شوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كان يرقي الحسن والحسين بهذه الرقية بالاستعاذة بس كان بيقول إيه بقى احفظها كويس أوي واحفظيها كويس أوي كان بيقول إيه ها أعيذكما بيقول للحسن والحسين بيرقيهم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامه وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أبونا إبراهيم يرقي بها إسماعيل وإسحاق إذا دا رقية قديمة بقى سبحان الله العظيم نحافظ عليها يا ناس احفظوها كويس كان النبي يرق الحسن والحسين يقول ايه أعيذكما بكلمات الله التامة كلمات الله التامة المقصود بها القرآن الكريم من كل شيطان وهمة الشيطان معروف والهمة يعني الهوام التي تمشي في الأرض مثل السباع والثعبين والعقارب إلى آخره أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامه يعني من كل عين حاسدة ده ايه ده ايه ده احنا بنسيب الحرز ده ليه ده حرز مهم جدا ورقيه مهمة جدا يا ناس مش كده ولا ايه طيب ايه كمان كيف احتمي من الشيطان الرجيم وما فضل الاستعاذة ها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلين تساب عند النبي ايه ده اثنين واحد بشتم الثاني قدام النبي فالتاني رد عليه الشتيمة قدام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما انتفخت أوجل أوداجه واحمرت عيناه انتفخت أوداجه واحمرت عيناه واحد من اللي تشم يعني غضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف كلمة تذهب عنه ما هو فيه فقال ما يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولها عند الغضب يذهب الغضب ليه إيه علاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بذهاب الغضب لأن الغضب من نار والشيطان خلق من نار فنحن هنا نعالج النار بالنار حتى كمان من علاج الغضب أيضا الوضوء لو كنت النبي قال لك كده إذا كنت قائما فاقعد وإذا كنت وقاعدا فجلس وإذا كنت جالسا فنم وإن لم يذهب عنك الغضب فاذهب وتوضأ كده فالوضوء اللي هو الماء يطفئ النار اللي هي الغضب والغضب من الشيطان إذن لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت مغضب الغضب يذهب عنك إن شاء الله سبحانه وتعالى إذن كل هذه الطرق تجعل الإنسان يعني إيه؟ يحتمي من الشيطان الرجيم وكل ده فضل الاستعاذة يا ناس وإحنا مش حاسين وبش عارفين طب إيه كمان تعالى شوف قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا غريب وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ها لم يصبه شيء حتى يغادر هذا المكان يعني أنا رحت عند ناس أريبي سفرت لهم في بلد غريبة أو كنت ماشي بالسيارة أو بالمواصلة في عطلت أو نزلت صلي في الطريق أو شيء وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ها الله سبحانه وتعالى يحميني وينجيني من, الـ من الـ أي شيء في هذا المكان يصيبني يصيبني خلاص؟ إذن شفت فضل الاستعاذة قد إيه يا جماعة شفت فضل الاستعاذة قد إيه فضل كبير جدا وفضل عظيم جدا يجب أن نقول هذا جيدا أو كثيرا يعني نكثر من الاستعاذة في حياتنا أخيرا قبل مختم ناس كتيرة قوي بتشتكي وتقول أنا بس رح في الصلاة وبنس أنا صليت ركعتين ولا تلاتة ولا أربعة بانس أنا قريتي الفتحة وأنا واقف وأنا قريتها وأنا قاعد أريت التشهد وأنا قائم وأنا قريتها في الجلسة أعملي اشت اشتكى صحابيا من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاتي يعني بيعود يذكرني بأشياء كده أنا ما كنتش فاكرها وينسيني أنا صليت قد إيه وكده كلنا كده مش كده اللي إيه آه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يسمى خنزب أو خنزب أو خنزب التلاتة صح يعني خلاص ذاك شيطان يسمى خنزب ده تخصص ايه ده الشيطان عندهم تخصص يا جماعة مش احنا بس ان عندنا تخصص في الطب بقى بطنة وجراحة وعيون و... واسنان وكده يعني وبطري هم عندهم تخصص برضه في كده شيطان خنزب ده متخصص ايه متخصص ليه إيه؟ ان هو يفسد على بني ادم صلاتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قال له ايه قال وهو عثمان بن العاص على فكره قال له قال له هذا شيطان يسمى خنزب فاذا جاءك فادفل عن يسارك ثلاث وانت في الصلاة لو جاءك هذا الشيطان لقيت نفسك نسيت وابتديت وقف الإراية ووقف اللي انت بتعمله التفت الى اليسار قليلا وادفل على يسارك ثلاث ادفل يعني ايه يعني اغرق اللي جنب بقى وابصق عليه لا المقصود هنا يعني التفل الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو إخراجه إخراجه اخراج ريق بدون رذاذ يعني أنا أخرج هواء كده من فمي ها تلت مرات بدون, بدون الرذاذ اللي هو الماء بدون أن أخرج من فمي ماء أخرج ريق هواء فقط هواء نظيف فقط بدون أن أخرج معه الماء أدفل ثلاث مرات سيذهب عنك إن شاء الله هذا حتى قال الصحابي ففعلت فذهب عني ما كنت أجد آه. يبقى عرفت علاج الصراحان في الصلاة إيه؟ الخشوع والتركيز في اللي أنت بتقوله وتدبر الآيات ولو جاءك هذا الشيطان أدفل عن يسارك ثلاث فهمنا؟ طيب إذن هذا فضل آخر من فضل الايه؟ الاستعاذة تعالها بقى قبل مختم ما حكم الاستعاذة؟ سمحوني كالمفروض نقول حكم الاستعاذة بعد التعريف لكن يعني الشيطان أنسانه يعني سبحان الله العظيم ما حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة إذا كنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم خارج الصلاة قبل قراءة القرآن يعني أنت عليك ورد دلوقتي وستقرأه وستستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حكمها إيه؟ قال العلماء مستحبه مستحبه خلاص طيب لو لكن لو داخل الصلاه لو انت جوه الصلاه اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ما اقولش قال جمهور العلماء يعني اثبتوا أنه لم يثبت لم يثبت لم يثبت عن النبي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في الصلاه يعني النبي لما بيكون في الصلاه ما كانش بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان ينطق البسمله في سره ثم يجهر بالايه بالفاتحة زي ما هنفسر الفاتحة والبسملة وهنقول بعد كده كل الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى اذا كلمة الاستعاذة يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها أنا احتمي وأتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم الذي هو عدوي الذي أعلن عداوته لي منذ بداية الخليقة فأنا لا أراه فأحتمي بالله سبحانه وتعالى منه لأن الله يراني ويراه والله سبحانه وتعالى يقدر على هزيمة هذا الشيطان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر واضحا والكلام واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه إن كان هناك شيء غامض فأنا أنتظر الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله